الحمد لله رب العالمين، شيخنا نحمد الله نحمد الله على ما منّ به علينا من نعمة الاجتماع والاعتراف على الكتاب والسنة، ووحدة الكلمة والصف السلف في مدينتنا البيضاء حرصها الله بعد أن كنا على فرقة واختلاف قرابة عشر سنين، والفضل في ذلك لله عز وجل أولاً. ثم لعلمائنا لجلاء وأبنائهم من طلاب العلم وعلى رأس الشيخ المحدث العلامة ربيع ابن هادي المدخلي والشيخ العلامة عبيد الجابري حفظهما الله وقد مضى على هذا الصلح قرابة سنتين والحمد لله فنحن نعيش في ود واتلاف واشتباع وتآخن في الله عز وجل وتعاون على البر والتقوى ولكن الأمر الذي عكر صفونا هو أن هناك بعض الأخوة وفقهم الله لكل خير يسعى في نقض هذا الصلح والاجتماع المبارك الذي كان تحت أنظار العلماء وأبنائهم من طلاب العلم السلفيين والذي لازلنا نجني ثماره لياني على فيشكك في هذا الصلح والاجتماع الذي قام على أساس الكتاب والسنة من أفقاق الحق وإفطال الباطل فيقول أن هذا الصلح والاجتماع هو صلح هو صلح عرفي ومنهم من يثني على من رفض توجيهات ونصائح العلماء بالاستجابة للصلح في مدن أخرى وفي نفس الوقت شيخ أن هؤلاء الأخوة وفقهم الله الذين أشرنا إليهم آنفة أصبحوا يخوضون في الفتنة الحاصلة بين المشايخ في اليمن حرسها الله وثدر من بعضهم رميهم للشيخ العلام عبيد الجابري حفظه الله وبعض مشايخ اليمن السلفيين بالحزبية وبعضهم يقول أنا أدرس الفتنة حتى يتضح لي الحق من الباطل ولما نوصحوا بعدم الخوض في الفتنة والأخذ بنصيحة الشيخ ربيع حفظه الله أجاب بعضهم أن الشيخ ربيع تخفى عليه بعض الأمور في هذه الفتنة وأيضا يقولون أن الحق ليس محصورا في الشيخ ربيع, الشيخ ربيع ماذا؟ تخفى عليه بعض الأمور في هذه الفتنة وأيضا يقولون أن الحق ليس محصورا في الشيخ ربيع والجرح المفسر مقدم على التعديل المجمل ومن علمه حجة على من لم يعلم وأن هذه الفتنة ليس فيها أغراض شخصية بل هي حقائق واقعية ونحن عندنا أصول وقواعد في الجرح والتعديل نعمل بها فلماذا نسكت؟ تلفيذا وتدليسا وتغريرا لبعض الشباب السلفي ولما هم عليه من الطعن في العلماء والمشايخ السلفيين وعلى رأسهم فضيلة وارثنا الشيخ عبيد حفظه الله والشيخ الوصابي والشيخ عبد الرحمن العدني والشيخ فركوس وغيرهم من المشايخ السلفيين حفظهم الله جميعا ومنهم من يقول أن الشيخ محمد بن النهالي سبب كلامه في الشيخ يحيى أنه يتحسس منه لأن الشيخ يحيى نصحه عندما تكلم في الشيخ مقبل رحمه الله ولهم دعوة في الخفاء لإطفاء نار هذه الفتنة من حيث نشر وتوزيع الأوراق والرسائل. والذاكرة الإلكترونية أي الفلاش ميموري والتي فيها من الطعن والسب والشتم العلمائنا السلفيين وتحذيبهم ولهم دروس في الأنترنت مع من يخوض ويطعن في العلماء ألا وهو عبد الحميد الحجوري وترددهم على أشخاص من خارج المدينة ممن يطعنون في شيخنا عبيد الجابري حفظ الله بأنه حزبي وغيره من المشايخ السلفيين بالمملكة واليمن علما بأننا سألنا الشيخ محمد بن هادي قبل ثلاث سنين ونصف على من يترب علينا هجر أولئك الأشخاص الذين هم من خارج مدينتنا فأفتى بهجرهم والابتعاد عنهم والتحذير منهم وقال حفظه الله الذي يطعم في الشيخ عبيد لا خير فيه فحصل بهجر أولئك الخير الكثير للدعوة الثلاثية في تلك المنطقة مع العلم شيخنا أن موقف الشباب السلفي عامة في مدينتنا حرصها الله عدم الخوف في هذه الفتنة ولزوم غرز العلماء والأخذ بنصيحة والدنا الشيخ ربيع حفظه الله وتوجيهاته السديدة الرشيدة ما عدا ما عدا هؤلاء ما هؤلاء النفر المسؤول عنهم وهم قرابة الخمسة وخلاصة القول أنه لم ينج من ضعنهم كثير من العلماء والمشايخ وطلاب العلم والشباب السلفي علما بأنهم نوصح مرارا فما ازدادوا إلا عنادا واستكبارا ونشاطا في الدعوة إلى هذه الفتنة والسعي في شق الصف السلفي مدينتنا فما هو توجيهكم ونصحكم في كيفية التعامل مع هؤلاء الأخوة حفظكم الله بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهدي إله فلا مبن له ومن يبدل فلا هادية له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أنه محمداً عبده ورسوله أما بعد أما ذكرت بارك الله فيك في هذا السؤال الطويل هو مما يعانيه المشايخ السلفيون من بعض تصرفات الشباب عزان الله وإياهم للصواب وقد ذكرت في السؤال أن أهل العلم من قبل تكلموا في هذه المسائل وأفتوا وبينوا الحق فيها وطالبوا الشباب بترك الفتن والقيل والقال وترك سبابي وطعني وذمي والقدح في المشايخ الكبار من أمثال العلامة الوالد أبيذ الجابري حسب الله تعالى كذا من عمكار الشيخ الأنعمة محمد بن هادي المدخلي والشيخ الدكتور الفاضل عبد الله البخاري، وكذا لمز الشيخ ربي حفظه الله تعالى لأنه لم يطلع على هذه الأمور أو أنه خفت عليه بعض الأمور أو أنه لم يدرك واقع هذه الأمور فلا شك أن هذا كله دليل على أمور الأمر الأول أن هناك من يحركهم ويحبهم على الاستمرار في هذه الفتن إذ أن المشايخ يطالبونهم بالتوقف وتركها فهذا دليل استمرارهم على هذا الأمر دليل على أن هناك من يحركهم فالواجب عليهم شرعا أن يتركوا هذه الفتن إجابة للعلماء لأن هذه السلام الصالح رضوان الله عليهم أن العلماء إذا بينوا الحق ودعوا الناس إليه فإن الواجب عليهم امتثال الحق لا تعصبا للعلماء وإنما امكثالا لمنهج الثلاثة الصالح للفتن أيضا يذل هذا العمر على قضية أخرى وهي التعصب وهي التعصب ورد الحق ونفرة الباطل لا شك أن من يطعن في الشيخ عبيد الجابري وفي الشيخ محمد بن هادي والشيخ الله البخاري وهؤلاء من أعلام المنهج الثلاثة في هذا العصر لا شك أنه أنه يتعصل بأناس آخرين الشيخ يحيى الحجوري حفظه الله تعالى الذي نعلمه الآن إن شاء الله من حاله وبلغنا عن كثير من إخواننا في اليمن أن الشيخ يحيى حفظه الله تعالى ترك هذه الأمور ولم يعد يتكلم فلماذا لا يزال بعض الناس يتقصرون ويتتبعون مثل هذه السقطات ويثيرونها لا شك انهم لو ارادوا وجه الله عز وجل Allah als Doodel, je kunt niet in de mukminen van Afslihoe benen. Allah je in de mukkar, min al in de mukminen van Afslihoe benen. Als je in de mukkar, als je in de mukkar, als je in de mukkar, als je in de mukkar, als je in de فلذلك يوكلون إلى أنفسهم وترامل تردون من حال إلى حال. ايضا هذه الأمور تدل على وسوء الثالث وهو سوء عدم هؤلاء. هؤلاء مع العلماء وعدم معرفتهم لمنهج السلف, الصالح. لمنهج السلف الصالح الذي يقوم على احترام العلماء والرجوع إليهم خاصة خاصة خاصة عند الفتن فإن الفتنة إذا أقبلت لا يعرفها الى العلماء أما إذا أجبرت عرفها كل أحد أن يتهم العلماء بأنهم لا يعرفون الفتن وهم, وهم هؤلاء اختغار المتعالمين أصحاب سوء الادب هم الذين يعرفون الفتن وهم الذين يقدرون حجمها لا والله إنهم بأفعال هذا ما زاد الأمر إلا فتنه وتلبيسا واضطرابا وشقاقا وفرقة بين اخوانهم المسلمين لم يستغل بهذا حتى أرادوا نشره في مشارق الأرض ومغاربها وأرادوا أن يؤثروا على الشباب للطعن في المشارك الثلاثين فلابد أن يتق الله عز وجل كل مرئن في نفسه وأن يحترم المناج السلفي ويحترم العلماء السلفيين وأن لا يلتفت لبنيات الطريق إن الذين يقولون إن الشباب الصغار هؤلاء هم أحدا من العلماء الكبار هؤلاء على منهج الضال على منهج منحرف لأن هذا طعن في المناج السلفي إذ أن المناج السلفي يقول الحق مع الكبار الذين يتبعون الحق يأمرنا بالرجوع لهؤلاء الكبار ولا يتقدم عبية أيضا هذا الأمر يدلنا على أمر الرابع أو أمر الخامس من الأمور التي ألحظها من السؤال أن هناك أيضا هذه خفية تريد أن تنشر هذا المذهب الباطل وهذه الكتنة في كل مكان الأول إذا والثاني إرادة نشرها أو الخامس أو الرابع وإرادة نشرها في كل مكان لذلك يجب يا إخواني في... أنتم في ليبيا خصوصا يعني إخواني السلفيين في ليبيا خصوصا وفي كل مكان عموما عليكم أن تحرصوا على الألفة والمحبة وجمع الكلمة فأعداءكم من الداخل ومن الخارج يتربصون بكم ويفرحون بمثل هذه الفتن ومثل هذه الف... الفرقة والشقاق بين السلفيين أنتم على قلب رجل واحد تعرفون المشايخ وتحترمونهم لماذا تتفرقون ولماذا تأتون بأجنبي من الخارج ولماذا تجمعون الشباب مع شخص يملي عليهم ذكرة وعاصيلة يملي عليهم الطعن في المشايخ الشرفيين لا تتقل الله بأنفسكم ما لكم ولهم تتركون المشايخ الكبار بصائحهم وتوجيهاتهم وقد تفرقوا لسماع مشاكلكم وأبدأوا الرأي السديدة لكم وتذهبون لبنيات الطريق تبينون الذي هو أدنى لماذا لماذا لدي هذه التصرفات أيضا أنا أوصي إخواني في ليبيا ب بالتآخف فيما بينهم والرجوع لإخوانهم طلاب العلم لأن كان أخينا أبي مصعب وأخينا أبي الفضل وأخينا أبي أحد أصراطه المعروفين عندهم من طلاب العلم والرجوع لهم والتعذب معهم والحرص على توجيهاتهم السلفية وعدم تتبع هؤلاء الذين يثيرون الفتن وأوصي أيضا إخواننا إخواننا السلفيين في البيبيا أن يجمع أوصي أخوانا أبا مصعب وعبا الفضل وعبا أحمد ونحن من الإخوة قلاب العلم المعروفين السلفيين جزائم الله الخير أوصيهم أن يجمعوا هؤلاء الخمسة في مجلس خاص وأن يقرعوهم وينصحونهم ويحذرونهم وينذرونهم. ويذكرونهم بالله عز وجل وأن مثل هذه الأمور فإن نصحوهم ووجهوهم للخير ينظرون ماذا يفعلون بعد ذلك إن تركوا ما هم عليه من سوء وفتنة الحمد لله ويحرصون عليهم بالتذكير دائما وإن استمروا في غيهم وباطلهم يحذرون منهم ولا يحذرون منهم الشباب ولا يزعلون أحدا يجلسوا إليهم وينفروه منهم ويظهرون عيبهم للناس لأن هذا هو المنهج السلفي مع مثال هؤلاء الذين يظهرون مثل هذه الفتاة ف... المنهج السلفي كما يقول المشايخ حضر الله تعالى ورحمة الله والأموات يحتاج إلى رجال صادقين إلى رجال همهم هم المنهج ما همهم أنفسهم ليس همهم أنفسهم والحفاظ على مكانتهم بين الناس لأعراضهم ونحن ذلك فكان الواحد من الثلاث يقتل لأجل الدفاع عن هذا الدين ودمه وعربه وماله وولده ونفسه في فداء لهذا الدين ونحن أرخص شيء عندنا هذا الدين مباشرة نتنازل عنه لأجل قيل وقال ولأجل أنفسنا والدفاع عنها لذلك يا إخواننا بارك الله فيكم احرصوا احرصوا على الدفاع على الدين وعلى جمع الكلمة وعلى الأخوة وعلى البعد عن مثل هذه الأمور وعلى مبارك الله فيكم أنا من ذكر في السؤال الشيخ ربيع والشيخ عبيد والشيخ حمد بن أبي وشاذل البخاري و... ونحن من المشايخ المعروفين هم رؤوس الدعوة الصنفية في هذا العصر أتى الله عز وجل أن يثبتهم على الحق وأن يعني يجعلهم من الزادين عن ويثبتنا وإياكم على هذا ما الحق اذا اعتموا هؤلاء مطعون في فيهم فاين الحق اذا وليس هذا من باب التعصب للاشخاص يا إخوان هذا من باب معرفه المنهج السلفي احترام العلماء الكبار الذين هم يأخذون العلم عن من قبلهم ويحملونه لمن بعدهم فاذا طعنا في هؤلاء الرؤوس ضاع المنهج وضاع الشباب هؤلاء رؤوس سنه ورؤوس حق ورؤوس دعوة إلى الألفة والمحبة. لسنا حذاء دية، نطعن في المشاريع، ونطعن في في الناس إزاءها. ولسنا مميعة، نقبل أهل الذعوة والأهواء، ونقبل كل من يتكلم هكذا. لمن يوصل فيه حق ووسط فالله الله في الحفاظ عليه، والله الله في الحفاظ أيضا على أنفسكم من الفتى. فالاحذر الذين يخالفون عن عمري أن تصيبهم فدنة أو يصيبهم عذاب عظيم. ان الذين يشتغلون إن الذين يشتغلون في هذه الامور وفي هذه الفتن والله ان لم يتوبوا وان لم يرجعوا الى الله عز وجل يخشى عليهم من الفتنه وان ينتكسوا وان يعني يصابوا بسوء الخاتمه نقول الله والسلامه والعافيه لماذا لماذا نطعن مثل هذه الامور فالله الله في البلد السلفيه يا إخواني واستر الله عز وجل ان يحفظني واياكم من الفتن ما ضار منها وما بطن وأن يجعلنا ممن يسير على هذا النبي الصحيح ال ال الناصح الأمين صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين جزاكم الله خير شيخنا حبيثكم الله شيخنا لو أن هؤلاء الخمسة الأخوة نستطيع الله يوفقهم نقول كل خير إذا كان نستقنى لهم في تعصال عبر الهاتف طبعا الأخوة طلاب العلم بارك الله فيهم الشيخ ابو مصعب والشيخ أبو الفضل والشيخ أبو أحمد هم قرابة ألف كيلو متر عن مدينتنا فنستطيع أن ننسق لهم على جلسة عبر الهاتف مع أحدهم يا شيخ فإذا امتنعوا عن قبول النصح من أحد هؤلاء المشايخ يا شيخ كيف يكون التصرف معهم هنا؟ ما في بأس إذا أرادوا أن يجتمعوا وأن يكون هناك بيننا وبين المتصال وناصحهم وبين لهم ما في بأس طيب شيخنا وإذا كان امتنعنا شيخنا أو إذا كان امتنعوا عن هذا النصح إذا امتنعوا شيخنا أو أبوا إلا ما أم عليه حذروا منهم نعم شيخ بارك باركم يعني شيخنا إذا كان أصروا بعد النصيحة أو لم يقبلوا النصيحة إذا صروا على ذلك يكون موقفنا منهم موقفنا مع غيرهم مثلا من أهل الأحوال شيخنا من هجر وتحذير نعم هذا هو هكذا شيخ ضيب شيخنا حفظكم الله يا شيخ وجزاكم الله خير وبارك الله فيكم شيخنا نحن قد سجلنا شيخ بارك الله فيك أي نعم لا بأس أخواني للمشايخ إخواني ما العلم بالعلم الفضل وعبي مصعب وعبي أحمد وكل أخصنا في هناك سلام لهم بنيان بلى يبلغ سلامكم إن شاء الله شيخ حفظكم الله وجزاكم الله كل خير شيخنا.